لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا ل الناس ج ي يا أيها م ض ر ب م ث ل ف ا س ت م ع و ا للعلوم ه إن ا ذ ي ن ت د ا ل ا س ل ي خ ل ق ا م ي ا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 الله يصطفي م ن الملائكة ر س ل ا و م ن ا ل ن ا س إن ا ل ل ه س م ي ع بصير ي ع ل م م ا بين أ ي د ي ه وإلى الله موسوعه ر النابلسي ا ذ ي آ م ن و اركعوا للعلوم الاسلاميه ج ا ه د و ا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج